ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير اگر آتیک لآتکان قران بصری نوا یانفجوی بخین یکی چیتری باشتر لو یانوک او أنا زانيت سره سرها مجتئ دابة صلاة ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أنا زانيت كملش آسمان كانوا زوية هرب وخوايا وهي تشتوانوا ياريد در اقتان خوانا بيت أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الكُفْرَ بالإيمان فقد فَقَدْ ظَلَّ يا السَّبِيلِ يا أيُّها الجَدَّانِ وَالدَّوَاجِتِ نَعْقُولَ بِكُمْ لِيَغْمَ بَرَكَتَانِ وَقَلْمُ يَجْدَوَكَ وهرك وَهَرْكَ سَكْبِ بَرْوَائِ بُجْوَرِتُ أو بيغمان من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا وصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. زر لخا ونام كان أو تخاز كبتان كان وببيبر روا دواي برراه هنا تان لبر حسودية كلا سرشيانويا أمجدواي أو كراس تكيام بارم باتوا بلام اوليان بنو تافوشيان لبكان يا اخوا فرماني خوي تن بده نرید بيغمان خا بده صلاه بسره موشت يقدا واقيموا الصلاه من خير تجدوه الله ان الله بما تعملون بصير نويجب كانو زكات بدن وهرڅي پيژبخن لچاکه بوخوتن لايخوا دستان دکويته و بيګومان خوا بينا به وې کديکن قالوا لي من كان هودا او تلك صادقين Kaznatsiye tabahşte ve Makedonya'daki Kajol kayınca uğur verdi ama بل كهرك سيك براستي روبك كدا تاك كار بيت او بويه هه پاداش لاي پر ور ديگاريو نترسيان لبرو نخميج وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب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 يا كتيا أن توراة وأيترشان إنجيل هرب مرجعاً دود أوانيك نزاناً لبدرستكان إن ذا خال الرج دواعي دال نوانيان دابر يارددد لوش تاني كتي عيداد يا وازناكوكن ومن أظلم من منع مساجد الله أي يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها.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 أو أنك خذغي خوا فرستيدا كان لمزج وتكان دا بواني يا بسنا مزج وتكان ومجرب ترسوا هاي بو أوان للدنيا دا رسوائي ولا روج دوايدا المشرق والمغرب فأينما تولف ثم وجه الله إن الله واسع العليم رج هلاط ورج أواه هربو خوايا كواتروب كان هدلا لنواجه السنة الداء أو روجي خال ويا بجمعان خاب بزيوم إرهاباني وزنايا وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانون قاو روجول كوبت فرست كان وتيان خامن بو خيدانا Kapaku dura lava, balku her tihel asemana kanu zewida, he awa, hamu firman bari awan. Badiyus semawat ve alb, ve ıda qadah amra, f'inna yaqululuhun, faykun. Kapa badiheneri asemana nu zewya, ve kate kavisti işteb kate, her awan dipe awa evi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 بوتی خو خو قسمان لگل ناکات یا نشانه یک مان بو نایت اوانی کله پژ امانجدا بون هماشت یاندوت دلو درونیان ل یک دسید بیگومان باس کرد و بو کسانک بشوین دنیایی دادا گرین ان ارسلناک ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بأجمن آم توما ناد بأعين تيراس تدرس تو بأمجددرو ترسينر وتو بربرسيان نيد لا يراندو زخ. ولا ترضى عن كل يهود ولا نصارا حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدا. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما مالك ما من الله من ولي ولا نصير هرجيس نجو لك ونجاور لذرا زينبن تهادوي عينيا انكويت فيا امبل هرن موني راست وأجر دواي آرز وكان أوان بكويت أي محمد صلى الله عليه وسلم دواي أو زانييك الأخوة وبضها توا سر برشتي كرو يارد دريك النابيلان خواة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حقة لاوتهي أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَوَانَ كَنَامَ مَانْ بَيْدَاوٍّ بَرْعَسْتِي دَوْرِي دَكَنَوَ أَوَانَ بَرْوَاءَ هَيْنٍ بَرْعَنْ مُونِخْ وَاكَ إِسْلَامَ وَأَوَانَي هر اوانا زر المند يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين اين ويعقوب بير او تاكان بكنا وكرشت من بسرتانا وبيقمان من فيشتر ريز دا بسر دا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 ve istikâya kalçin ağrı ve yarmatî nadirin usarnakhrin ve idb'telâ İbrahim Rabbuhu biklimatin fâetemmahum qal inni ja'iduka linnâsi imamah qal wa min qal la yenalu ahdil zhalimin ك أخوا إبراهيم تاخر كردو بتنبريارو فلما يشتئك كأوجب زيه هنا خوا فرموي بأجومان من تودكم بفي شواي خالكي إبراهيم وتي لنوشم أكيد بفي شوا فرموي في من ناقذ بستمكاران وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنو وتخذوا مما قام إبراهيم مصلا ve ahednâ ila İbrahim ve İsmail al-Tahira al-Tahira bıttiyalıttayfîn ve al-Gaifîn ve al-Rukkâl Sujud. Birb kana vakat k kabeman jırab jey وَاسْتَبْدَلَ مَنْ بِإِبْرَاهِيمَ وإسماعيل. كما كَمَا لَكَانَ هَاك بِكَنُوبُو أَوَانِ كَبَدَوْرِ وَأَوَانِيكَ تِي أِيدَا أَمِينَا بَرَانُ سُجْدَة بَرَانَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كثر فامتعوا قليلا فامتعوه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير وبير بكنوا كاتك ابراهيم متي خوايه ام شويهن كماك بك بشار شيبر أوانيان كبروايان بخوا وبروج دوايها خوا فرموي اوج به بروابه روزي پي ادم بوتن روزي چي كم لباشا ناتاري ده كم بس زي آگري دوزخ كه خراب ترين سر انزامه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت إنك أنت السميع العليم. بيربكنا وكاتك إبراهيم وإسماعيل بن أغكان كعباً برد ذكر دواء دان وتخا أمكر دوياً لجيرانك. براستي هرتوي بي سريزانا. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتبع علينا انك انت التواب الرحيم اخاي هر دكم بك بفرمانبري خوت ولنا وش مانگليك بك بفرمانبري خوت ورقا كان خوف فلسطين بدا وفشيماني مان جيرابكا براستي هتو جيرا كاري فشيماني ومهربان ربنا وبعث فيهم رسولا منهم عليهم آياتك الكتاب والحكمه ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم خوالنا ون يا غمبريك بنيره الاخوين تكاني تو امبسدا بخوين يتو قران ودانيه فِي بكاتو طاتشام بكاتو له مغونه هيك بيغمان هرتوي بتوانايدانا ومن يغرب عن ملة ابراهيم الا من نفسه ولقد في, الدنيا وإنه في لمن الصالحين يروا الاجير لا ابراهيم ما كسك اخوي هرذكر دبيت سوند بي بيغمان ابراهيم من حل بجار لدنيا كان اذ قال له ربه قال اسلمت لرب العالمين حل İbrahim ötü ve kumsperb perver dükarı zehniyane. Vassıbıha İbrahimü banihi ve Yaqubü yabniye. İnnallah astafalakum dini. Fala temutun illa ve an tumuslumun. İbrahim ve Yaqub Amojgarik rakan iqxwan ian إِخْوَانِ إِسْلَامُ بْنُ الْبِجَارْدُونَ كَوَتَمَمَ لَنَ بِمُسْلِمَانِيَّتِهِ بَيْتَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إله واحد ونحن له مسلمون. أي خاو النامكان. آي وإمادب كاتك يعقوب لسالمرك دابو كاتي بكركاني والدواي من كيدا فارستان أوانيج وتيان خوي تو خوي باو بابيلان دفرستين فارستين كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق كتاق خواي وإيما فرماندار أبين. تلك أمة قد خلت. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أو في غمبرانة تستيقبون تeparين. هرتيان كرب وخو يان كرب. أي وش هرتيب كان بخو تاني وقالوا كونوا هودن أو نصاراة تهتدوا قل بل المله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا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 وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ بلين أي مسلمانين بروامان هنا بخوو بو قرآنيك بو خوما النراوة خوالوا وبونا ميك نراوة بو إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب كركان يعقوب وابو يكدرا وبموسى وعيسى وبو يكدرا وبهمو بيغمبران ليلان پروردگاریانوا جيوا زينكن لنيوان هيچ ڪامي چياندا وايه مفرمانبري خوين فان امنو بمثل من امنت به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ انجا اجد بروان هنا بوينيك اي وبرواتان تي هنا وا او بيغمان ري راستيان دوزيو وا واجر كشتيان هلكر اوا اوان لدو برتشيدان واخوا اجا لوان الله وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ورنج كدين برنج خويك اسلامتي وتشيبا اشتل الاخوال رنج رشتندا وايما بارستج هربو او دكين قل اتحدونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا لا ولكم وكم ونحن له مخلصون بلي ئا د وریمان لەگەڵ ئەەکەم لە کاری خوا لە کاتێکدا ئەو پرردگاری ئێمە و ئێوەیە و کردەوەی خۆمان بۆ خۆمانە و وَأَمَّا تَنْهَادُ الصَّوْزِ أَوْ خَيْنٌ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الْلَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ياخد إيه وألان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كركان عقوب جول كابن بلي آي إيه يا أخوا شيء ستمكار لو كسيك تلك أمّة قد خلت لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ او پیغمبرانا دستيقبون تيبارينو رويشتن حرسيانكر بوخوانيانكر و ايواش حرسيبكن وأيو برپرسيار نين لكردوائي اوان سيقول السفهاء من الناس ما واللاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هندئ نزان بي آوزال خلق دلين وَكَذَلِكَ <سؤال> جَعَلْنَاكُمْ كان ورجرا لو روجان كذا ده سريبون بل <سؤال> رج حالات <سؤال>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 وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس رءوف رحيم هاروها كردمانن بغلي چي sallallahu نروي ve تاببنا تاودير بسر مردومه و وفي غمبري صلى الله عليه وسلم تاودير بيد بسر اي تنهاب او ای درب کوی چشوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوی تو زیاده بیت ve کپاش گس دبنوا وبراستی امګورین کاری چی زور گوراو ګرام بو مگر لای اوانی کخبارین مونې کردون وخوای ګورا برواون ويا ځکانی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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ براستي <تصفيق> اي مقراني آسمان دابينين بخوا رود دكينا روغيك كبسند بي اي ترود وارت اي واش اي مسلمانان Lahadla yakbo, lanvijda ruhtanbıkan evve, barasti avani paravi an piyadıve, tek azanın ke amşteşirastela parvardıgarıyanıve, vaxwa beağaniyele ve kadekın. Ve in atıttı, Ladin ootu el Kitab bin ve ma bazı hı bıtabiğin kıblete bağır. Ve laiin tıbagtahı oğum. Mağdır ma jaa k mın al-ılmın. وأوان دوای روغي يكترينا كون، سوين بيد، اگر تو دوائي آرز وكاني آوان بكويد، دوائي أوزاني ني، كبس روش بود هاتوا، براستي أوكات تو لستمكاران دبيت. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أوانك فراو من بداون في <تصفيق> غمر صلى الله عليه وسلم دناسن وقتون كراني خوي عند ناس بأجومانك وملك لوان أو راست ييد شار نوى لكات محمد صلى الله عليه وسلم في الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. راست أويك بودها تولى برد قارتو. كواتل جمان داران مبا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء. وجيد وهرګلې ګروګې کیه کرویټه دکات دیس پېش کریم کن لکړدار څاککان د هر جیبن خدا همو تنکو دکاتوه براستی خوابه د صلات ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ لَهَرْكيه تويتدرى وبسفر رودور بجربو لاي كعبي بيروس وأمرو كردنت راستو لبروردغارتويا وخودا بأغانيه لويكديكن ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولجواكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني وليتم منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وأيواج أي مسلمانينا لحرشيبون رو وجرن بولاي أو مزقوتا تابيانوي خالقانتان نية تسر مقرس تمكاركانيان نزاليان مترسن ولا من بترسن <تصفيق> كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وجروا نما كنادا في غمبرج لخوتان كآيتكان ئمةتان بسردا بخوێنەوە ووبكتان وفير تانكاد اوشتاني كانتاندزاني فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تدثرون كواتيادم بكانتا من يجلبير تانكم وسفاس بكن بينزانوا ناسفاسي مكان يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين اي او كسانك برواتان هناو فج بستان بخوراقرتن ونويش كردن براستي خالق الخوراغدانا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هرجز مظن بوكساني دكوجين لرعي خوادامردون بالكوزندون بلام إيه وهستفيناكن. ولنبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين. سؤال بخوا تعقيد عندك هنا وبهندجلة ترسو وكمبوني مالو دارا يو كسو كسكارتانو بربوم. زامج دب دب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. قالوا انا لله وانا اليه راجعون اوانيكه تاري سختيك بون دلين اي مهرهي خاينو هر بولاي او دغرينوا اولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمه درودو بزي بسر أوان دابر للان بروض قاريان ووأوان أو كسان هداة يان ورجرتوء إن الصف والمر تمن شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يطوف بهما ومە ت خيرا فإ الله شکی ونالیم بەڕاستی سەفا و مڕوە لە دروشەکانی دینی خون جا هەرکەسێک حەزی ماڵیخوای کرد یا عمرەی کرد ناگات کە تەوافی ئەم دوانەش و هەرکەسێک بە ئارەزوی و بيگو من خدا سفاز بزاري چيزانايا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ولائك عنوه الله وعنوه لا عینون بێگومان ئەوانەی دەیشارنەوە ئەوەی کەادوومانەە خوارەوە لە ئاياتانی ڕۆشن و ڕێنمایی دوای ئەوەی کەڕونمان کردتەوە بۆ خدا نەفرەت یان وَنَفْرَتْ كرانج نَفْرَتْ ليدا كن الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فهولائك يتوب أَتُوبُ عَلَيْهِمْ التواب الرحيم مكر اواني كفشيمان بوينوا وكردوي باشا كردبيو اوي شاردو غيانو اشكرايان كردبي ا اوانا فشيمانيان ليجي وهر الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله, أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. <تصفيق> أو أنا لسريان نفرين خاوفري اشتكالو خالشيبة تكري خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب وعليهم يضرون تيدادم ين وبهمي شيء سزايا لسر سجنك ريت وو ودواء ناخر لسزا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فارسترابي أوا فارسترابي شتاقو تنهاء. هذ فارسترابي شترنياء تنياء أو نبرد كبخشنديمه ربنا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلكل التي تجري في البحر. والفلك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء مما إن فأحيا به الأرض بعد موتها. وبث فيها من كُلِّ دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون فراستي هي آسمان كانوا زويوا ديوازي شوروجوا أو كشتياني كدينوا دتن لدريادة بەشتانی کە قازانز دەگەین و ئەوەی کە خخوا لە ئاسمانەوە باراندی لە ئاو تاشان زەوی پێزیند پاش مردنی وە بڵاوی کردەوە تایدا لە هەموو جۆرەزیندندەوەێک، وە جێڕانی بایەکان بە هەموو لایەکدا، و ئەو هەورانەی ڕام کراون لە ناوەندی ئاسمان ومن الناس من يتخد من دون الله أعداء يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب وكسان واه لخلتي كهوبشي زربو خدا بيدادك أن خوش يندوين وخشويستي إيمان دارم بخوا بلام اواني بروان هنا وزور زياتر خوا أن خوش دوات بي بينن اوانه استمیا کرد وبهاو بشی پیدا کردن بو خدا کاتیک کساوی اندکوید خوا دزانن که هرتی د صلاته هموی بو و بی گومان خوا زور سختا ایتتبر الیدین التبعو من الیدین التبعو وراو العذاب و تقطعت بهم لو لدنيا دعاء كوتون وسزايا بساوي خويا بيني وهمو بيوان دياتيا بصرايا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرمة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار وأواني كدواء كوتبون وتيان خزج إما بقران أو بودنيا تاي خمان ليهل بتكان دا هروكو أوان يخيان ليإما هل تكان آوا خاكر نيشان أدات بداغ لسد ve Avandertonia niye laa ger? Ya ay yehanes kulumim ma fi alard halala tiban. Ve laa tettbegu xutwati sheytani. Innu lukum madu mubin. Ay xalçina, buxun la weka la zewida bahalalyu paçi. Ve dweihenga فراستي شيطان دجمنيشي اشكراتانا انما يامركم بالسوء والفحشاء انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فراستي شيطان فرمانتام بيدادات بتاوالو خرافه Lakin Halbustin iştiyab adam McCls شوين أو قران ابك وانك خوانا دوي تخواروا ضل ين خير بلكو شوين او كباو بابيران مان لسريبون اگر تي باو بابيران شان هيستينغ يشتبنو گمرا ببن ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء اولادا صوم بكم عميون فهم لا يعقلون. ونموني أو ببرواي نا وكيك جوايا كدعلا أجلك بكاد تنياد دنجها واركن بهذناب أما نكرن لالا لو تنق سيدلوس شفير لبينيني ريراست بويتينا جنوجير نابن. يا aibati ma ay aw kasanik barwatan <tuhlan> hinawa bkhon law kharda maniyatakan ay kanay kirduman <tuhlan> barwitan kan agar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 تنها مر داره و بو و اخويني روانو گوشتي برازو او يك بسرب رابه بناوي غير خواو ان جا هر کس اگناتار بو بخوادني يك يك لمانه ببي يا خيبون beyguman kalle xujbu mihraban. İnna ladin ma azal Allahu min al-kitab ve iştaron bhi thmen qaliyla ve iştaron fi وەلا كللی الله يومە قمەتی ولای ووزەکیم ولا ما دەبن ئەەرم دەێگومان ئەوانەی ئەو ئاياتانە دەشارنەوە کەخوا نردووینەتەخواارەوە لە تەڕاتو دەیگۆڕنەوە واخوال الروجي قسان لقلنا كاتوباتيا ناكا تو وسزاي سختي اندبيت اولائك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النا اوانك ساليكن كقوم رايان كريبرين موي وسزاب لي هذا فقط هو فقط ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد اما هموى بحوى أولا كخواك كتاب پير وزكاني نادو تخوار وبرعستي وبيقمان أواني دوبرachi كوتن لتورادا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 وأنت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة واتّ الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ساكأواني كروبكنا برو رج حالات رجاوا بلكو ساكأوي كمروف بروايب ب اخوا والروج يدويو فرشتكانو كتابكانو كيا غمبران وەدارایی خۆی ببەخشێ. لەگەڵ ئەوەی کە خۆشی دەوێت بە خزمان و هەتیوان و بێنەوایان و ڕێبواران و سوالکەران و لە ڕێ ئازادکردنی کۆیلەکاندا ووە نوێژی بە چاچی کردبێت، وەزە کاتی دابێت وە پەیمان بەجێهێنەران و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 فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ أي أوكساني كبرواتان هيناوا في ويسكرا ولسرتان تولسان لكجراوان دابا azad ba azadu banda ba bando janba jan in za kesek bakhshira lan bira chi dini wa ba bashik lakhwinaka abey khiz makani ter pirawi bkan babashi bkoji jb la parvardigar ta na wa mehrbaniya kesek بو او هي سزايبا ولكم في القصاص حيا انتيا ا للالباب لعلكم تتقون لكشت نودا جيان بو ايوه هي اي هوشماندان بلكو خوتان بباريزن كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين في وسكرة والسرطان كاتيق يكيكتان لسرمارك دابو أقر مالي لفاش بجيما وسيدكردن بباشي بودايك وباوكو خزمان بجواني ورأيكو بيتي 23 خيرا ولا سر بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه الله سميع عليم ان ذاك سيك وسيتكاي او غناهي هر لملي او كساندا كدي خداج